يستف طائفَة منِهم يذَبّح ابنأَهُ يذَبح ابناأَهُم وَستحين سأَهُم إن كان منِن المُفسِدينين وَنريد أن من على الذيَ استْف في الأرض وَنجعلهم إِ وَنجعلهُم الوالثين. وَنُمكِنَ لم ف الأرض وَنُرِيَ فِي العوْونَ وَه مَانَ وَجنودَهُماَا مِنهُم كانَوا يَحذَرون وَأَوْوحَنَ إ أُِّمُ سَاءن أَرضِِ فإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألْقهِ فِي اليَمّ وَلَا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي ان ردوه اليك واجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتقذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت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 توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه مِنَ من الناس يسكون وَوَجَدَا مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَاهُهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين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 ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرُسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَنْ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا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 لعللك لعلهم لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم سيقولون ربنا فيقولون ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلم نجا او قُمْ مِنْ قالوا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَطْغَرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ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 إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ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 وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ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 مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم نَهَارًا سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ عَلِمُوا أن الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يسطر رزق لمن يشاء يقولون ويك ان الله يسطر رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون هلوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من